بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لعلى خلق عظيم فسَتُبِصِرُ وَيُبِصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطْعِعِ الْمُكْذِبِينَ وَادْعُ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِينُ وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّ فِمْهِينَ هم زم المشائبين ميم من ناعل الخير معتد أثيم عتلي بعد ذلك زليم أن كان دمار وبنيم إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين.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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حظكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قادرين فلما رأوها قالوا 114. بل نحن محرومون 115. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 116. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 117. فأقبل بعضهم على بعض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 يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن يكذبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ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 وَإِنَّكَ لَذِي قَرَارٍ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَزُلْقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذكر